تلك حجود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعز حجوده ندخله ناراً قالباً فيها وله عذاب مهين والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأنسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم فَسُبْحِي لَا وَالَّذَانِي آتَيْنَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ كَبَرُوا وَأَضْحَاهَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يعملون جهلَة ثمَُّ يتُوبونَ مِنْ قَربِ فَأْائكَ يتوبُ الله عَلَهِم وَتنَ الله عَمًا حَكمَا وَلَسَةِ التوبَة إ الذي يَععملَلونَ السَّّْ آاتِ حتى الَّذِينَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ قُفَارٌ أُولَئِكَ أَسْجَلْنَا لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا نِسَاءً كَرِهْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْزِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استبدال دوج مَا كَانَ زَوْجٌ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ فَلَا تَأْخُذُونَهُمْ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ مُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ إِلَّا بَعْضُهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ إِخْوَانُكُمْ دانا قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حللت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخو وبنات اخ وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا